لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم لا بما كسبت قلوبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم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 لِلَّذِينَ يُؤلونَ مِن إهمْ تَرَُّسُ أَربة أشر لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلَّذِينَ يُؤْلونَ مِن النس إهم أَرْبَعَةِ أَربَة لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تربص أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أربعة للذين يؤلون من نسائهم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ Fîn faa'u fîn na Allâh gafûr al-rhîm. Fîn faa'u fîn na Allâh gafûr al فَإِنَّ ثَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ ثَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ ثَاؤُ فَإِنَّ الله غفور رحيم فإن, فاءوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ, فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ, فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ ثَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ, فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ, فإن اللَّهَ غَفُورٌ رحيم فَإِنَّ ثَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ ثَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ ثَاؤُ فَإِنَّ الله غفور رحيم فَإِنْ ثَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ ثَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَإِنْ ثَأَوُ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ ثَأَوُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ الله سميع عليم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم.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 فَإِنْ ثَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فَإِنْ ثَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. و يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. و يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. و يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. و يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. و يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء. و يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء. يتربصن والمطلقات يتربّصن بأنفسهم ثلاثة قروء. و المطلقات يتربّصن بأنفسهم ثلاثة قروء. و ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن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 أَن يكتمن مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنتُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر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 ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ve la yihluluhun ayn yaktun ma xulq Allahu fi arhamihin in kün yümen bil Allah ve Yümmül Aakhir ve la إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أَحَقُّ بردهن في ذَلِكَ إنِ أأَرَادُ إْلَاحَ أَحَقُّ بردهن في ذَلِكَ إن أرادوا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَهُ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَهُ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَهُ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَهُ وَبُعُولَتُهُنَّ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 أَحَق برَدّهِ فيِي ذلكَالِكَ إن أرَدُ إِسلَاحَ وَبُعولتُهُ أَحَق بِرَدِّه فيِي ذَلِكَ إن أَرَدُ إِصْلَاحَ وَبعولتُهُ حَق بِرَدّهَّ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 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف. ولهن مثل الذي عليه النبي الذي عليه النبي المعروف. ولهن الذي Vallahun mithlul aladi alayhi nabi al-ma'roof. Vallahun mithlul aladi alayhi nabi al-ma'roof. Vallahun mithlul aladi alayhi nabi al ولهُنَّ مثلُ الذي عليهنَّ النبي المعروف وللرجال عليهنَّ درجة والله عزيز حكيم وللرجال عليهنَّ درجة والله عزيز حكيم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 وللرجال عليهم درجة، والله عزيز حكيم. وللرجال عليهم درجة، والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون.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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب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 ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم والمتلقات يتربصن بأنفسهم ثلاث ثقور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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان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 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف.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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافى. 118. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا 119. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ولا يحل لكم أن تَأْخُذُ مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله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 إلا أي خافا الا يقيم حدود الله إلا أي خافا الا يقيم ما حدود الله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 إلا أي خوفا لا يقيم حدود الله إلا أي خوفا لا يقيم حدود الله إلا أي خاف إلا يقي حدود الله إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله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 91. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 92. تلك حدود الله فلا تعتدوها 93. تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها, تلك حدود الله فلا تعتدوها.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 ومن يتعد حدود الله فاولائك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فاولائك هم الظالمون ومن يتعد هم الظالمون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 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله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 ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله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 قَقَهَا فَل تَخِلُّ لَ م بَدُ حةً كحزَوجًا وَيرَ فإ قَقَهَا طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طلقها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا وَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى انح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى انح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن حدود الله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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم وتلك حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلم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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم نساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم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 فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ ثَلَاثَ ثَقُورٍ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 124. فَلَا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَلَا طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله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 119. فَلَا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنفح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا حدود الله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 فَإِنْ فَأُوْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ ثَلَاثَ ثَقُورٍ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 ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرة فامساكوا بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله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 فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف إلا يقي ما حدود الله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 فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف إلا يقيم حدود الله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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف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 فَإِنَّ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف إلا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإِن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 ولهُنَّ مِثْدُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ النَّدَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْتَلَاقُ مَرَّةً فَإِمْسَاهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف إلا يقيم حدود الله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 فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِمْ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ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 فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عَلَيْهِمَا فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون